السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته انا الحمد لله محمد رضو ونستعين بيه.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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين وفاكل فهذا وذاك على رحمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها لخة العزاء هذا هو آخر لقاء في سورة المعارج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا إذا لك مهطئين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل مرئ منهم أن يدخل جنة معين كلا إنا خلقناهم منا يعلمون فلا أقسم برب المفارق والمغارب إنا لقادرون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 خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعده ما زال الحديث متصلا أيها الكرام عن الأصماف التي خرجت من الهلع والجزع والمنع قال ربنا تبارك وتعالى بالألف واللام التي تبيد الشمول والاستغراق إن الإنسان خلق هلوحا والهلوع فصره ربنا تبارك وتعالى بقوله إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا ثم استثنى الله تبارك وتعالى المسلمين ثم استثنى من المسلمين أهل الصلاة ثم استثنى من أهل الصلاة الخاشعين فقال إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والديمومة هي ديمومة الخشوع وهو أن يصلي بقلب وبلسان وبجوارح تسير معا في طريق واحد لا تجبر صلاتنا التي نحتاج أن نتوب منها إلى الله عز وجل وهي صلاة بألسنة فقط غاضت تماما عن المعاني فإن المسلمين الآن إلا من رحم الله يركعون بين يده الله تعالى ويسبحون باسمه العظيم ولا يعلمون معنى العظمة يسبحون في سجودهم بمعنى باسمه العلي ولا يعلمون ما معنى الأعلى وما هي درجاته أو ما هي أنواع علوم الله تعالى ما معنى إنك حميد مجيد ما هي أدعية الاستخدام ما المقصود من قراءة الفاتحة هذا معنى قوله إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم وهو الزكاة تصرف لمن سأل ومن لم يسأل الناس الحافة للثائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين تصدق اعمالهم وافعالهم علمهم واعتقاداتهم في قلوبهم بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشتقون إن عذاب ربهم عليهم غير مأمون فقد يدخلون النار والعياذ لله قال أبو بكر والله لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدمي في الجنة والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإن غير ملومين فمن ابتغى وراء الزوجات وما ملكت الأيمان فأولئك الذين تعدوا فدود الله تعالى والذين هم للإسلام الذي بينهم وبين الله ولاتباع الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم وللأمانات التي بينهم وبين الناس كل هذه تشمل الأمانة وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والشهادة أخص خصوصيات الأمانة هذه الآيات انتهينا من شرحها بفضل الله تعالى في المرة الفائتة ثم يقول تعالى والذين هم على صلاتهم يحافظون أن يحافظون على أوقاتها فإن الله تعالى توعد من ترك الصلاة حتى يخرج وقتها بنهر في النار يسمى الويل تثير فيه عصارة أهل النار من القيح والصديد قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون أي يسهون عن الصلاة حتى يخرج وقتها بالكلية كما صح عن النبي صلى الله تعالى عليه وصحبه وسلم أنه قال من ترك صلاة العصر فكأنما وطر أهله وماله وقال صلى الله عليه وصحبه وسلم من ترك ثلاث جمعات متتاليات من غير عذر برئت منه الذمة أو كما قال صلى الله عليه وصحبه وسلم وأيضا يقول ربي تبارك وتعالى فخلث من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة فعندما أضاعوا الصلاة ما الذي حدث لهم بالتبعية يا شباب أقولوا أحسنتم أحسنتم هذه الإجابة الصحيح اتبعوا الشهوات هذه سنة من سنة الله عز وجل في الكون أن كل من ضيع الصلاة لا بد أن يتبع الشهوات لا بد أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غي قال أهل العلم أضاعوا الصلاة لا أنهم تركوها بالكلية بل كانوا يؤخرونها حتى يخرج وقتها فهؤلاء الأصناف الذين نتحدث عنهم لم يدخلوا في في الأصناف المباركة التي ذكرت في سورة المعارج بل معتهم الله عز وجل بأوساط طيبة فقال عز من قائل والذين هم على صلاتهم يحافظون روى الأمام البخاري ومسلم في صحيحهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال عبد الله بن مسعود حدثني بهن صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني وصح عن ربي عز وجل كما في الحديث القدسي قال وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه المحافظة على الصلاة على وقتها لذلك يقول تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوطا ولنا بفضل الله عز وجل وفرحته على موقع الطريق إلى الله كل يوم أربعاء سلسلة مباركة سميناها سلسلة أرحنا رحة امتهينا فيها من درسين الثلاثة نتكلم فيها عن معاني أذكار الصلاة والله تبارك وتعالى هو المستعان والله من وراء كل عبد وقصده والذين هم على صلاته يحافظون والجزاء من جنس العمل ويقول عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فكانت النتيجة في النهاية قال عز وجل أولئك في جنات مكرمون والإكرام هو كل ما كان ضد الإهانة والكرم الكاف والراء والميم أصل صحيح يدل على كثرة الخير ويسرته فر كتير واتى بسهولة لذلك اذا نظم الى الفاكهة فانك تجد ان كل نوع من الفاكهة قد تكتفي منه بحبة واحدة الا فاكهة العنب يعني قد تأكل برتقالة قد تأكل ثمرت جوافة قد تأكل فقط الفتاحة ولكنك اذا اتيت الى العند والذي تسميه العرب بالكرم ليه لانه مجتمع لا تكتفي بحبة واحدة فهو كثير اشتق من الكاف والراء والميم هذا المعنى الكرم اسم يدل على كثرة الخير ويسرته يعني مثلًا رجل بيعمل مثلًا مثلًا ساعةٍ في اليوم ويتحصل العشرين ألف جنيه ذكرًا مثلًا في كبير ويأتي بسهولة وإلا فهناك من النساء من تتزوى رجلاً يسكنها في قصر ويعاملها معاملة العبيد فهي في قصر أم وبه من الجنات والنخيل والأعناب و... ولوما تلذ الأعين من لذات الدنيا و... ومش عارف الحمام شكله إيه وهورة في النوم شكلها إيه وإي وإيه وإيه كل هذا هي في قصل أم لا شباب مع إكرام أم مع لذلك فحياتها مليئة بالهموم والأنكاد كما قالت المرأة ولبس عذاءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف ولبس عذاءة وهي كانت لباس الباج عذاء السوداء يعني من مما ترقديه المرأة في السحراء ولبس عباءة وتقر عيني تجد لذة للنفس وراحة للبال وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف وهو الشفوف التي تلبسه المرأة التي تتزوج من أمية أو تلبسه نساء القص حتى إحنا عندنا بصف كده أقول لك لأيني وإيه الله عليكم. تمام تمام فالله عز وجل لا يهينهم في الآخرة بل يدخلهم جنات ويكرمهم كما قال عز وجل والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار أولئك في جنات مكرمون نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وحوله وقوته وعظيم فضله أن يجعلني وإياكم والسامعين منهم إنه ولذلك هو مولاه ثم يقول الله عز وجل موجها حديثه للنبي صلى الله عليه وصحبه وسلم لإظهار نوع التعجب من هؤلاء الجهلة الذين يسمعون الحق ويعرضوا عنه الذين يقبلون على سماع الهدى والخير ثم يهرضون منه فيقول ربي تنورك وتعالى فما للذين كفروا كبالك مغفعين مغفعين ذكرت في سورة المعارج وأين ذكرت القرآن بخلاف المعارج أيها الكرام انت مولانا وان كنا نرد ان تأتي الاجابة من غيرك. طيب ابراهيم والقمر ممكن اه ما ت... ما لات... لا تجاوز شيخنا بارك الله فيك انت معنا. لا لا ممشي انت زارت حبيبي. اريد الاياتين. ها? نشوف كده لتنجح القرآن ولا ما ماضينها... يا مولانا ما تجاودش انتا يا مولانا خليهم يتشطروا هو انت داخل معنا في الامتحانة زي ابنان احسن ثم مبارك الله وغيته صحيح كده موصعين مخمع يروسهم والآن الثانية موضعين إلى الداع قال الإمام المبجل الطاهر بن عصور رحمه الله تعالى في تفسير التحرير والتنوير الاهطاع, الإهطاع مد العمق ناحية الداعي اكتبوا ما ذكرته لكم من معنى الاخطاع يا شباب حتى اعلم انكم معي تمام الاخطاع الاخطاع مد العنق ناحية الداعي كما قال عز وجل مهطعين الى الداع فهم ياتون الى النبي من ناحيتي لذلك قال تعالى ثمان الذين كفروا قبلك يعني من ناحيتي كانت ياتون الى النبي وهو يقرا القران ويصلي عند الكعبه ويقومونها انصتوا هل هم ما يقرأ محمد صلى الله عليه وسلم ويسنكون الاذان ويقربون اسماءهم ويقرأ النبي صلى الله عليه من سورة كذا وكذا هو ده معنى فما للذين كفروا قبلك مغطعين أي ما يدين أعناقه الناحية فوجب عليهم أن يستمعوا إلى الهدى ثم يستجيبوا له ويبكون ويذفون الدموع ويخرون للألخان يبكون ويزيدهم فسوع بعد كذا كأنك يزيد مغزين سبحان الله كما فعل بروا إسرائيل بعدما مروا على الأرض التي أخرجها الله عز وجل من البحر قالوا يا نوس اجعل لنا إلها كما لهم آله قال إنكم قوم تجهلون فما للذين كفروا قبلك مفتعين بعدما ينتهي النبي من قراءته أو من صلاته منهم من يتجه ناحية اليمين ومنهم من يتجه ناحية الشمال فما للذين كفروا قبلك مغطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أي مغطعين عزين عن اليمين منهم فئة وعن الشمال منهم فئة أخرى المعنى عزين أي متفرقين ومفردها عزة بعدما يمد علقه ليسمع النبي صلى الله عليه وسلم هو يقرأ شوية يمشوا يمين وشوية يمشوا شمال حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفة أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهوائهم وهذا من أعراض مرض القلب ضرب الله عز وجل القلب فلم يستدق ضرب الله عز وجل القلب فلم يستدق كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون القلب أصبح بينه وبين كلام الله وكلام رسوله حجاب كأنما وضعت القلب في كيس أو في غطاء وقالوا قلونا في أكينة. لذلك لا يتأثر القلب بالقرآن آبادا مع أن القرآن تام التأثير مع أن القرآن تام التأثير تأثيره تام هالدليل يا شباب على هذه المقولة اللي هيجاوب لي في الحرب لا تجي بهذا المقدار برق لذيب لا لا, لا. الايات دي بعيدة انا عايز اية واضحة جدا توضح اثر القرآن وانه لا امرت هو يعني كل اجاباتكم قريبة لكن انا عايز المعنى الذي يصل الى الافئدة يلا أجيب وفارك الله فيكم لكم من أجاب وصحت إجابته له دعوة في بيت الله الحرام أجاوب أنا وتدعو لكم ايه يا شباب ولا تعبت ولا ايه لو انزلنا القرآن على جبل لرأيته صاخعا متصدعا من خشية الله صح تمام صح صحيح صح صح فعندما لا يتأثر القلب كما تأثر الجدل يندرج هذا القلب تحت قوله تعالى ثم قزت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة بس الحجارة فيها نفع وقلوبكم لا نفع فيها أو أشد قسوة طب يعني ما فيش قسوة ما فيش عندنا نفع لا والحجارة أضغل مننا ايه نعم ليه وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الباء وإن منها لما يعدط من خشية الله ثلاث حجات دول لا تقوم بها, بها قلوبكم فهي أسوأ من الحجارة طب ما الذي أحدث هذا وجود القلب في نوع من العقوبة عدد عقوبات القلب كما ذكرى ابن القيم رحمه الله تعالى اربعة عشر نوعا من العقوبات كما قال عز وجل ثم صرف الله قلوبهم فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور قوله تعالى وقالوا قلوبنا في اكنة وقالوا قلوبنا غلف كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون والقلب الاسود كالمربادة كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر ممكرا الى تلك العقوبات والعيز بالله التي ان شاء الله جل قد نشرحها فيما بعد لذلك لا عجب ابدا اذا رأيت رجل يصلي ثم يخرج من المسجد ويدخن وصلى صلى بجوارحه فقط ولم يصلي بقلبه ولم يخشع انما حركات وهيئات ماهره والقلب غافل الله تهاؤلاء وقفوا باذان يسمعون النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم ولم تسمع قلوبهم ماذا تقول ايها الشيخ وهل القلب يسمع نعم نعم الا الم تقرأ قوله تعالى ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون فالقلب له بصر يبصر به والقلب له سمع يسمع به فمن عقوبات الله عز وجل أن يطمس على القلب فليصل القلب العزه الله إلى مرحلة الموت قال تعالى ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس فهؤلاء والعياذ بالله لا أقول وقفوا أمام شيخ من الشيوخ ولم يقفوا أمام داعية من الدعاء ولا عالم إنما وقفوا أمام خير من واطئت قدمه الحصى بأبي روه رمي صلى الله عليه وصعبه سلم وقفوا أمام رسول الله ولم ينتفعوا بكلامه فما للذين كفروا كما لك عن اليمين وعن الشمال عزين هؤلاء حوت قلوبهم على الكبتف فنظروا الى امثال بلال وعمار وزيد بن حارفة وفقراء الصحابة وقالوا هؤلاء ان دخلوا الجنة فاننا سوف نسبقهم دخولا لها وهذا هو حال المتكبرين انه يقيص الدنيا مع الاخرى فيظن الجاهل عندما وسع الله عز وجل عليه في الدنيا من البال والدنين والأنعان والحرف والخيل المسومة والعمارات والطائرات والذهب والفضة والنساء الجميلات ان هذا من حب الله عز وجل له فإن مات ونقل إلى الآخرة فإن الله تعالى سوف يعطيه لا أقول مثل ما أعطاه في الدنيا إنما سوف يعطيه أضعاف أضعاف أضعاف ما أعطاه له في الدنيا دليل على ما نقول قول الله تبارك وتعالى عن صاحب الجنة قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة وعلى فرض وعلى اعتبارك في قياة نفسية وفي ساعة اجيبوني ولئن رضدت الى ربي ها شوف لا اجدانا مش لا اجدانا مثلها لا لا اجدانا خيرا منها منقلب لئن رجع الى الله ان لي عنده للحسنة كان العاص بن وائل كثير المال كثير العيال فاستدان من رجل مال وماطل وكان الرجل مسلم فلما ضيق عليه الحصار قال ألا تدعي أننا إذا متنا وخفنا بين إلي الله عز وجل قال نعم فقال في الآخرة أعطيك مالك فقال الله عز وجل فرأيت الذي كفر لآياتنا ونظر إلى نفسه وقال إن كان, إن كان الله أعطاني مالا وولدا في الدنيا فإنه سيعطيني الكثير والكثير في الآخرة وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم عند الرحمن عشدا فهؤلاء قالوا إن دخل أصحاب محمد الجنة فسوف ندخل الجنة أيضا وقالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه يعني لو دشر لن نشاركهم فيه ولو كان خيرا لنسبقنهم عليه فقال تعالى عن اليمين وعن الشمال عزيم ومع ذلك فيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم قل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال الله عز وجل في آية شديدة يعلم الله عز وجل وحده حالي عندما أمر بها فعل عز من قائل أم حسب الذين جدرحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون يعني أنتم تأتون وتسمعون النبي وهو يصلي وتسمعونه ويقرأ القرآن وتسمعون الوحي وتبدون أعناقكم ناحية النبي صلى الله عليه وسلم مهتعين ثم يتأذف كل واحد منكم ويستكبر أن يستجيب لمحمد صلى الله عليه وصحبه صلى الله عليه وسلم عنه تفرق الحمر الوحشية إذا ما رأت أسدا هصورا في الصحراء قال الله عز وجل فما لهم عن التذكرة معرضين ليس إعراضا عاديا إنما قال كأنهم حمر الحمر جمع حمار حمر مستنفرة رأت, أس... رأت سبعا فرت من قصورة فرت من الموت فهم عندما يسمعون القرآن يفرون منه سرارا الفريسة من الأسد حافان الله عز وجل وإياكم كما قال ربي تبارك وتعالى وإذا ذكر الله وحده شمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة فعلى قدر الاشمأزاز تكون النظرة على قدر الاشمعزاز تكون النصر يكون جالسا امام فيلم داعش امام مشهد اباحي قدر امام مباراة كرة قدم وفاكة توقف الانسال مع الاعلان حان الان معاد اذان العشاء ويرفع الازام مثلا من الحرم يرفع الازام من الازهر يرفع الازام اي مكان شوفوا كده واتفرج على الناس واسمع تعليقاتهم لا سيما إن كان يعني الولودي رأس الحرب انفرد بالمرمى وكاد أن يحرز هادفاً هيجي في جون عشان كالصفيح وإذا ذكر الله وحده شمأزت قلوث الذين لا يؤمنون بالآفرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يسترشرون فما للذين كفروا قبلك مغضعين عن اليمين وعن الشمال عزيا ثم لم يقل ربنا عز وجل أيطمعون أن يدخلوا جنة معين إنما قال عز من قائل إيه يا شباب أحسنتم كل مرئ كل واحد فيهم يضمر في نفسه انه يستحيل على الله ان يعذبه كل مريء منهم ان يدخل جنة نعيم وهو, وهو في الحقيقة اقسم برب الكعبة حالي وحالك, وحالك يا افتي الكريمة ان احنا مصبت اصفرين ابدا ابدا ان احنا ندخل النار انا ندخل النار اما كل تنخش النار بي لا يخش الجنة سال عبدالله ابن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أباه قال يا أبتي نت الراحة قال عندما أضع أول قدميه في الجنة وعندما نام الإمام الكثير أبو عبد الله الإمام ستياني التوري رحمه الله تعالى على فراش الموت نظر إلى حبيب من أحبائه وقال أترى يدخل الجنة هل ترى يدخل الجنة يستعجل فيها الذين لا يؤمنون بها أما المؤمنون يعلم الله يكون مشفقون منه قال صلى الله عليه وصحبه سلم لن يدخل الجنة أحدكم بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل أو كما قال صلى الله عليه وسلم فهؤلاء الكفار يعتقدون اعتقاداً جازماً مع كفرهم بلقاء الله مع كفرهم باليوم الاخر مع كفرهم بالبعت والنصروف وإعراضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسكو مع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهما عذلت يقول إن دخل اصحاب محمد للجنة فنحن فيها قبلهم أيضوا مع كل مرئ منهم أيض خلج جنة نعيم مع كفرهم بالساعة مع كفرهم باليوم الآخر والله عز وجل إن ذكر النهاية ذكر البداية والله تعالى إن ذكر البداية ذكر النهاية فمن ذلك ما قاله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من إيه شباب من علق. هذه هي البداية ام النهاية فماذا قال في النهاية في نفس الصورة عشان ما اتهوش لا لا لا عجابة ليست صحيحة ترجعوش القرآن يا شباب وازعل منكم احسنتم عجابة صحيحة في البداية اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق ذكر في نفس السورة النهاية ان الى ربك الرجع كما ذكر ربنا تبارك العالم في سورة النجم فقال هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون انهادكم في نفس السورة ذكر النهاية فقال ها. احسنتم اجابة صحيحة لكم دعوة ان شاء الله في الحرم قريبا وامن الى ربك المنتهى وخذ على هذا امثلة كثيرة جدا في القرآن اذا ذكر الله عز وجل البداية ذكر النهاية او ان ذكر النهاية لابد ان يذكر البداية طب احيانا يذكر النهاية من غير البداية نعم لانك علمت الصنة ان ذكر النهاية فلابد ان تشمل البداية طب ممكن مسال تانية او لما او او, أو, أو, أو قال الله عز وجل عن النهاية ومرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمين بي شباب البداية للنهاية النهاية, النهاية. فاستضم الله عز وجل على البداية فقاله أنت. قل يحيث الذي انشاهها اول مرة وهو بكل خلق عليم سبحانه وتعالى وعز وجل ايطمع كل مريء منهم ان يدخل جنة نعيم هو هنا بيشك في النهاية صح ولا لا يا شباب ايطمع كل مريء منهم ان يدخل جنة نعيم وهو اساسا في اعتقادي كافر باليوم الاخر فاستدن الله عز وجل على ذلك على انكار النهاية بايه؟ بالبداية فقال كلا خلقناهم مما يعلمون رأى الإمام عبد الله بن الشخير رحمه الله تعالى رجلا يسير وهو متبختر وعليه ثياب من حرير وجلبه حرير فقال يا هذا ما هذه المش التي يغضبه الله عز وجل فرد علي رد رد وان نحن فقال الا تعرفني انت مش عارف انا انت مش عارف انت بتتكلم مين قال نعم اعرفه بدايتك مثقه نذره ونهايتك جيفة قدرة وتحمل في بطنك العذرة فالله عز وجل عندما أنكروا البعث واليوم الآخر والعرض على الله عز وجل والحساب والنسوط فكرهم بالبداية فقال كلا إنا خلقناهم مما يعلمون أي من الماء المثين من مطفى حقيرة جدا لا تكاذ ترى بالعين المجردة سماه الله عز وجل ماء مهينا لأنه مهين الرائحة مهين الشكل مهين المنظر كما قال عز وجل في موضع آخر فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء مدافق يعني ماء متدفق يخرج من بين الصلب والطرار فانت منفق عليه هذه هي بداية ذك فروى أنز بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان أبو بكر إذا خطبنا ذكر مناتننا يذكر مناكن الإنسان فيبدأ وفيقول واذكر يا عبد الله أنك خرجت من مجرى البول أنك سرت في مجرى البول مرتين ويذكرهم بالدماء والبول والغائط والحيض والنفاس وما إلى ذلك يقول أنس حتى نخرج بعدما ينتهي أبو بكر من خطبته وقد قذرنا أنفسنا كل واحد يرى في هذه الحقيقة ورب الكعبة هذه الحقيقة فعلى اي شيء نتكبر وهذه هي بداياتنا كلا انا مما يعلمون شكوه تعبتوا كده يا شباب معين نمصون خلص الصور النهار تعبتوا كده ما هم تستنعوا ما هم ما عايز تستنعوا ويكونوا فهمين يعني تكون فيه نوع من الافادة يعني طيب ماشي اذا كان ملك ماشي ثم يقول الله عز وجل مقسما قسما عظيما فيقول ربنا تبارك وتعالى فلا أقسم برب المشارق والمغاربين إنا لقادرون نقول لنا كيف يقسم وهو ينكر القسم فقال فلا فلا أقسمه الواحد منا أيها الكرام إذا اجتهد في القسم أنكر فيقول لك بص أنا مش أحرف لك بالله العظيم بص أنا مش أقسم برب الكعبة بص أنا, أنا مش هاحلف بالذي رفع السماوات والأرض هذا قمة الاجتهاد في القسن فيقول عز وجل فلا أقسم برب المشارق والمغارب الله عز وجل نعت نفسه بأنه رب المشرق والمغرب سبحانه وتعالى ونعت نفسه بأنه رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان ثم هنا ينعت نفسه بأنه رب المشارق والمغارب هل هناك فرق يا شباب ولا كله عند العرب صبون اذا نظرنا الى مكان واحد على وجه الارض فاننا سوف نجد ان له مشرق ومغرب واحد مثل مكة المكرمة لها مشرق ومغرب واحد هذا معنى رب المشرق والمغرب اما ان نظرنا الى مكانين مختلفين مثل مثلا مكة والقاهرة سوف نجد ان ماشرق مكة يختلف عن ماشرق القاهرة. اليس كذلك? يبقى انا مقولتش يا مولانا. يبقى انا مقولتش. الاجابة على... على اليس كذلك تكون بدلة لا افهم ما هي التاني مثلا نحن نصلي مثلا الفجرة في مكة مثلا الساعة الرابعة ثم تشتق الشمس في حدود الساعة الخامسة فجرا مثلا على هذا. يكون الشروق في القاهرة في نفس وقت شروق مكة ام بعدها بحوالي ساعة. بعدها بقوا كده كم مشرق وكم مغرب. قلت اللي هو مشرق مكة و مشرق القاهرة و مغرب مكة ومغرب القاهرة اذا ما اضطنا اليهما مكانا ثالثا حد اقترع علينا مكان كده الجزائف تمام هنجد ان مشرق الجزائف هيكون بعد القاهرة والقاهرة بعد مكة يعني انا عندي ثلاث اماكن لها ثلاث مشارق مختلفة ولها ثلاث مغارب مختلفة زمني اما كاني الزماني بيختلف والمكان بيختلف مكة تختلف عن القاهرة تختلف عن الجزائر فالله عز وجل إن نعت نفسه برب المشرق والمغرب يتحدث عن مكان واحد أنه القادر على إشراق الشمس في وقت معين تماما لا يتقدم عنه أو يتأخر والمغرب كذلك أما بمكانين فهذا لا يعوذه ولا يكرذه ولا يخطئ ربنا تبارك وتعالى في المشرق هذا والمشرق هذا طبعا إن كان مكان تالك لا هو سبحانه وتعالى رب المشارق والمغارب قوله مكان رابع انظر الى عدد الاماكن والى عدد البلاد والى عدد العواصم والمدن والاقاليم والنجوع التي تختلف فيها مشارق الشمس والمغارب طب لماذا قال تعالى رب المشارق والمغارب ولم يقل الشمال والجنوب حد يعرف يا سلام يا سلام صحيح بارك الله فيكم اجابة ممتازة اجابة في قمة الجمال صح كده كما ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ السعدي في التفسير لانها مرتبطة بالشمس لان حركة الشمس هي اللي بيتركب عليها المشارك والمغارض قبل ماذا يا مولانا ذكر المشارك والمغارض لان احنا ما زلنا نتكلم عن البعث والنشور وقيام الساعة وبداية الخلق فالبداية أقرب للمشرق وللمغرب <تصفيق> تمام والبعث والنصور أقرب للإيه تمام شفت الجمال ما كان يستطيع ربنا عز وجل في تلك الآية أن يقول فلا أقسمه برب السماوات والأرض صح؟ فلا أقسمه برب الملائكة والروح فلا أقسمه ب... بربكم ورب أبائكم الأولين ولكن اتى كلمة رب المشارك والمغارف منتهى البلاغة سيرا مع الحال التي تتسب عليه آيات سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي انا اقسم برب المشارق والمغارب اننا لقادرون الشيخ <تصفيق> دخل سيدنا اللي لسه عايز لقادرون على ان نبدل ادي خيرا من السادي وأرواحكم خيرا من أرواحكم وأشكالكم خيرا من أشكالكم يعني مثلا الإنسان في الدنيا بيجرح بيصبح حديثة تقطع يده تقطع قدمه يشيل زيدة يشيل كلا أما إذا وقف العناية لله عز وجل فإن الله عز وجل يحيده كاملا هو تمعنى فلا أقسم برب المشارق والمغارب يا من تنكرون البعث الآخر أن الله عز وجل قادر على أن يبدل خيرا منكم وهو نفس المعنى في صورة الواقعة على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون هذا التفسير الذي الل ردعه ابن كثير والإمام أحمد شاكر المختصر أن الله عز وجل يعيدك أفضل مما قلت هو قادر على ذلك كما قال عز وجل أيحسب الإنسان أن ألا لن نجمع عظامة بل قادرين على أن نسوي ذنانا إن كل بصمات الناس تكون شكل واحد المعنى الآخر أن الله عز وجل يذهب بهم ويأتي بقوم آخرين أفضل منهم كما قال جل وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ده هذان المعنيان الذين ذكرهم العلماء في تفسير قوله تعالى على أن نبدل خيرا منكم وما نحن بمسجد في النهاية لا يضركم من ضل إذا اختديتم عليكم أنفسكم من شذ شذ في النار فذرهم إن عليك إلا البلاغ فذرهم يخوضوا ويلعبوا ما الفرق يا شباب بين الخوض والعب في هنا سميئت خياته دايما نسأل لا يحاولوا أن يكلفوا أنفسهم حتى الكتابة جاود حتى لو غلط جاو تحسسني ان انت صاح معايا ان انت بتشارك كده علشان انا سوف انتقل الى الله عز وجل وانت سوف تحمل الرأي من بعدي انت هتقشف احسنتم احسنتم جزاكم الله خيرا الخوض يكون في الاقوال كما قال جل فضرهم يخوضوا في حديث غير واللعبة الافعال وهي سنة وردانية فكل من خاض خالف في القول خاضا باطلا لا بد ان يلعب الفعل اجابة منتازة احنا كده هندعي كما واحد النهاردة الاثنين والثلاثين فذرهم يخوض طائف حاضر من هنين فاغرهم فاغرهم انا منهم انتوا غايبين بقالكوا كم حصة وانا وخبالي وما حضرتوش مجال السماع المواطق مالك يوم الثلاث وانا ازعلان بصراحة انا اولادي اعلمهم كلهم اعلم من يحضر ومن غاض اليوم لكن مش في نفسه معه اولادي كلهم اعلم ومن يحضر ومن يغيب فانا مش عايز حد فيك ويأثر هذه امانة كما حملناها من شيوفنا كما حملناها من شيوفنا اسأل الله عز وجل ان يرزقني الصدقة والصبر والمصابرة الى ان تسلمها لتلامذتي حتى أجد جوابا بين يابي ربي تبارك وتعالى بأمانة هذا الدين أمانة كما صبرنا واستبرنا على شيوخنا كما قال الشاعر واصبر على مر الجفى من معلم فإن العلم لا يؤتى لمستحن ولا مستقدر لا بد عن تصبره وتصابره من الذي سوف أفحى القدس من الذي سوف أفحى من الذي سأنشى العلم والقرآن بين يدي الناس أنتم انتم شاء الله طيب ماشي انا اقول بس يعني ايه من الحب لأولادي واخواني اسأل الله جل ان جميعا فغرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي ينكرونه يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الابداة صراعا الاجداث هي القبور يوم يخرجون من الاجداث سراعا كأنهم الى نصب يوفضون النصب اسم يطلق على البناء العالي اما ان يكون علما مثلا او ان يكون صنما الذي يتسارع الناس ناحيته اسم النصب فهؤلاء الناس يخرجون من الاجداف كأنهم جراد منتشر مهطئين الى الداع هنا قال فذرهم يخوضوا ويلعبوا بالاستهزاء بالقرآن والسنة بالاعتباء على اهل الدين بالسجن والاعتقالات وسجن الحرائر وتعذب الموحدين وإنقر الشريعة ذرهم سرهم برحتهم كأنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغا فليهلك إلا القوم الفاسقون فجرهم عجرهم جميلة فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي وعدهم الله عز وجل وهم له منقروه الذي يعدون يوم يخرجون من الأجداث بناء على النفخة الثانية في الصور الله عز وجل خلق ملكا كريما يسمى بإصرافيل هذا الملك موكل بالنفخ في الصور سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما الصور فقال أنه قرن واسع من, أول من أوله ضيق من آخره يتسع للسماوات السبع والأراضين السبع او كما قال صورة سبع الصور ده يجبون العملية عنه الزمارة الزمارة اللي هي كانت تنفقه فيها في الحرب دي كانت في واحد كده عند الاتقاء الجيش في الملاحم ينفق في الصور ده في القرن ده حتى ايزانا بالاتقاء الجيشي عارفين اللي انا بتكلم عنه ده تخين من تحت كده وده من المحيات التي تكون في الفن المعنى واصل فالصور كان بيد اسرافيل وكان واضعا يده بجوار جنبه فلما اقتربت الساعة امر الله عز وجل اسرافيل ان يلتقم السور ويضعوه في الفن فلما امره بذلك امتنع اسرافيله عن تحريكي طرف عيني فلما سئل عن ذلك قال أخاف إن أمرني الله عز وجل لنفخ في الصور وأكون ساعتها محركا لطرف عيني فأرد يعني مثلا إيه هو يحرك طرف عينه تحركه من فوق نزله على تحت فالله جل قال له انفخ فيستنى يطلع رمشه من تحت على فوق أو العكس الفترة دي هو يخاف ان يتأخر فيها عن امكثال الله جل طب نعمل ايه لا انا نحرك مش تاني خلاص امتنع ان يحرك فيها طفعي دليلي على ما اقول هو قول النبي سلام وكيف انعم افراجوا الحديث ده وقالوا لي تفريجوا وكيف انعم وصاحب القرن قد التقن واحنى جبهته واشخص ببصره وانتظر متى يؤمر النفخ الأولى يصعق فيها من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله النفخ الثانية هي اللي بنتكلم عنها دي يضع إسرافيل الأرواح في الصور روحي وروحك وروح البهائم وروح الجن والملائكة جميع أرواح المخلوقات ثم ينادي ويقول أيتها الأجساد البالية أيتها العظام النخرة اياتها العيون السائلة ان الله يأمركن ان تجتمعن لفصل القضاء وهو معنى قوله تعالى ثم نفق فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون يتتركب على النفخة الثانية يوم يقرد تتطير الارواح تخرج روحي من الصور تطير تطير, تطير الى ان تنزل علي في قبري فتدخل جسدي فيحين الله عز وجل من طرفة أخرى يوم يخرجون من الأجداء في صراعة كأنهم إلى نفذ ينفذون ينفذون يعني يستلمون عندما نطوف حول الكعبة نأتي عند الحمر فنستلم وده معنى ينفذون فكلهم يخرجون نحو العزة ومنات الثالثة الأخرى وهو بل مش عارف إيه والحسن عايز يتمسح التمسح ده, ده معنى ينفذون يعني يسترمون كأنهم إلى نصب ينفضون هم لم يخشعوا لله تعالى في الصلاة كحال أصحاب محمد وأمته اليوم يخشعون رغما عنهم فاشعة أنصارهم تعلو وجوههم قطرة عليها سواد ترهقهم ذلة الذلة بتعلو الوجه قال عز تعريفه تعريفه في نظريه مضرات المعين تمام الله هي كل ان عز وجل وجود يوم مستجرة ضاحقة المستجرة وجهوة النخار الشمس كالبد اما هؤلاء خاشعة ابصارهم ينظرون من طرف خفي والعزو بالله خاشعة ابصارهم ترهقهم ذل الجبال الى هلاء من الثورة وهو الناعم الطراب الناعم ده بيأتي على مع حر الشمس يأتي العرق الماء مع هذا اضطراب يعمل سواد على الودف وعزبالله وعشعة أذى صاروخ طرهق والذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بهذا نكون برحمة الله عز وجل قد انتهينا من صورة المعارج وإلى هنا تنتفي دروس التفسير ان شاء الله جل قريبا سوف تنتحنون في اختبار تجريدي في التفسير وسوف تتوقف بروزي كلها بالكلية على هذا الموقع المبارك في اخر يوم من ذي القعدة لعام 35 و400 والف وبإذن الله تبارك وتعالى وعدي معكم في العشرين من شهر ذي الحجة في نفس العام إن شاء الله عز وجل سائلا للمولى تبارك فعال لي أن يوسر لي ولكم وليخوان الكرام وليخوات الكريمات حج بيته الحرام ان شاء الله تعالى بالنسبة ليوم الجمعة سوف نضيفه ليوم التلتاء والسكت يعني إن شاء الله عز وجل إحنا بكرة هيكون اللقاء الثاني لنا في التحديث يوم الاتنين لم يقدموا تفصيل زي ما احنا يوم الثلاث التحديث، يوم الجمعة التحديث لكن جميع الدروس هتنتهي في اخر زي القعدة وهتنسقه مع الاخرى الاصاضر القائمين على هذا الموقع في الامتحان ان شاء الله يعني في الله يكون مرسل غد او بعد غد بفتل اول هتمتحنه امتى؟ م... مش عارف يعني دي ما عرفهاش هتمتحنه الامتحانات هترجعلي وصفحرها ورما الى ذلك ولكن سوف نعاف الدروس انا كما تحدث كما تحدث يعني اللي عنده اقتراح انا ما احنا طبعا الموقع صادر علينا تفصيل سعدي انا طنبوا ولم لكم من تقرير التنوير ومختصر ابن كثير والطبري وابن كثير وكذا والبحر المحيط وما الى ولكن الاسئله كلها تيجي مستعاده لكن لا مانع لا مانع ان اضع سؤالا او حتى ارى من الذي لا المراجعه هتكون من هتكون في لكن في لكن دي سؤال بسيط جدا كده حاجه يعني ايه اختبار سؤال سهل كده اعرف بس مين اللي كان بيسمعنا مين اللي كان بيحضر الدروس بس يعني ان شاء الله على خير التفصيل هيبقى ماذا ترى يعني على احنا عندنا صورة الملك تكلمت عن التوكل صورة القلم تحدثت عن شكر النعمة صورة الحقر وصورة المعايا اللي عن الإيمان باليوم الآخر صورة نوح تحدثت عن الصدر على الدعوة بقية الصور بقى القيامة والإنسان والنبأ وكل او زل لجزء اتحدث عن المنبي اليوم الاخر مقصر انت شايف ايه الصورة دي مبنية على ايه الاية العمدة مقصر الصورة يعني هتبقى سيلة سيلة جدا مبيش خانع ناس انا ان نشوفها مش هافظ احضره ايه تفسير اه كلمة تفسير معنى ان شاء الله انت حان سهل يعني... ان شاء الله مش مد... مدلعوش لما سال بيانية اي سؤال لما نشتنا شباب الحسنات نطولنا على الشيخ يا مولانا متلئ انت طالع الاول على اخوانك ودا بالامتياز ويعني انت انا ما ما اقول يا مولانا خلينا انت اللي طالع الاول على على المجموعه فانت ما تهلاش يعني انت استاذنا سلام يا انت يهمك يا مولانا اي سؤال يا شباب ان شاء الله ما غدا في حديث عشر مع المجلس الثاني في تحديث موطة مالك امسان الله التقيؤ بارك الله فيك القيء قال ايسا يعني قاموا للتقيؤ اسأل الله الله رب العشر العظيم أيجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا في يوم القدوم عليه فإنه بكل جميل كثير وهو حزبنا ونعم الوكيل اللهم قيد فرجا قريبا لإخواني في مصر يا رب العالمين اللهم افعل غمة علي الأمة يا رب العنين اللهم رحمك للموحدين في مصر ورحمك للموحدين في العراق ورحمك للموحدين في سوريا ورحمك للموحدين في فلسطين ورحمك للموحدين في اليمن وارمك على قلوبهم اليمن على قروبهم وعلى قلوب نسائهم وأولادهم الله ع Haslike للظالمين وعلى 성في الموحدين من بين الظ الظالمين اللهم ردنا إلى إنا نسألك سلاميم مغانمين قريبا يعرب العالمين الله يفرج بين الرجل وولده علينا حبيبي وحبيبي صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ولا تنسونا في صلواتكم بدعوة صالحة يا اخيكم جزاكم الله عني خير الجزاء واشهد الله تبارك وتعالى في تلك الليلة المباركة اني احبكم جميعا اني احبكم جميعا في الله